ما أبسط قلوبنا تبكينا كلمة وتسعدنا مفردة أخرى تفرحنا هدية ويخنقنا قصير موقف يعصف بنا عبوس ويأسرنا معروف ما أبسط قلوبنا تحفزنا الدعوات فتتهلهل الأفئدة وتنتشي وتؤنسها عبارات الثناء وإن كانت قليلة فتملأ القلب أنساً وتبعد الهم والبؤس ما أبسط قلوبنا حين تنكسر لأجل صديق تغير علينا وتبدل ويذرف الدمع على حبيب عنا مضى وكان لأجل ذكرى ندرك أنها لمصلحة قد انتهت ما أبسط قلوبنا إذ تسيطر عليها فكرة وشهوة وظن ومنطق وتظل تراوح بين مشاعر مكثفة وربما مشتتة ثم فجأة تنسى كل ذلك لأجل صد أو ملل بقلم سعود القاء براء الحسن